قَالُوا بَيْنَنَا فِي ذُوفِهَا وَمَا جَاءَ عَلَى أَزْوَاجِكُمْ إِلَّا ثَاضِرُونَ مِنْهُنَّ أم وما جعل أجعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم بآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أفطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا وحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه غمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بَعْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أولياء ذلك في الكتاب مذكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا ونيضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارتسلنا عليكم ريحا وجنودا لم وَكَانَ وكان الله بما تعملون بصيرا اجاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبطار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظهنا هناك ابتني المؤمنون وجلزلوا جلزانا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورثوا إلا غرورا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 وَإِذَا لَا تُمَسَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْفُوٓكُمْ مِنَ اللَّهِ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْفُوٓكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لهم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِلْيَوْمَ وَلَا نَصِيرًا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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألفنة حتاب أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحذط الله أعمالهم فَكَانَ ذَلِكَ كَانَ اللهُ يَسِيرًا احْتَابُوا لِلْأَحْزَابِ لَمْ يَزْهَقُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وَلَمَّا رَأَنَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا جَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَهُ وَتَسْلِيمَهُ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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعن واسرحن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكم اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيرا ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل خالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رفضا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن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 فَلَمَّا فَضَ عَزِيدٌ مِنْهَا وَطَرَنَ زُوَجَنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاءٍ إِذَا فَضُوْمٍ وَطَرَمٌ وَكَانَ عَنْهُ اللَّهُ مَعْلُولٌ لَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ أَنَّ تَلَّاهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ خَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ لِسَانَاتِ اللَّهِ وَيَقْشَوْنَهُ وَلَا يَقْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكِتَابِ اللَّهِ حَتِيْذًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ جعلكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخذ من النبئ وكان الله بكل شيء علما يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحية يوم يلقونه سلام وأعدت لهم أجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمثوهن فما لكم؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمسعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما, وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة, خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُجِيءُ مَن تَشَاءُ وَتُهْرِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِصَوَّى مَنْ عَذَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حنيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَبِيتٍ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفحوا أجواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا واسما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابهن ذلكم عدنا ان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة اراهم لك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتلنا سنة الله في الذين خلوا منهم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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا للسبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما إنا رضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأذينا أن يحذنها وأشفقنا منها وحملها, وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا